حصريا على موقع رمضان.com دي جي خالد ولوليما بيقولوا غني بقى اخويا للعشوع المرح مافن فيك <تصفيق> بس أنا في يوم ما كون أنا مش جبون وحش يكون عو حضر طلقة ضرب اخلع يلا و الدك كلام مات أنا نسيت كده قوم مش شايف سؤال وإنسان الأجدع الرجال أحمل فلح من الأبطاء وبرأ بدا زينة الرجال اسمع أنت وهو يا اللي لقلبي زاد سوا وماما حمل علي يا جا كل البلاد أنا حوى قاهر الوحوش وإنتما له المتسان دينوس تعالوا لي ما تخفوش لأ ما تجروس جارب خرطون صاري حي ومن جاي ياخد له ضربة في وشه تلكت زرار هتول العدار طلعاتي هتفركشه انتو مين يا معافنين ابتكروا من نظفه مش تفيد لا فاكرين لما اخدتو مصارفه عبق اخ انا اصبك خيخين تحت المدى بقلبك سبت حب النق وانت جالك امرنا فاق انا اشترى اللي شريح <سؤال> اي قصيل شايل وفعيل <سؤال> رب الوحد اللي حميل ده لا تعبت من سنين برو أنا شوفت الهنا من كم سنة وعند راح ما باشنا عش أحياتنا الذنوب سحر لأم عني هي الحلا أنا قلبي تاه ما فرح أولم بشوفها مليا عناي هي خرابية على شفايفها يا قلبنا انت العنا وباقي الحرم بكرتها هي قطيلة روحها جميلة فالبادو أحروف ما. محمد دوكو بابا يا صعبت دول مستوى أقصبوا منهم من نفسنا ويرضى العالي في التماء صحبت من بطلطة صار قد مكر شر سا مقيت أقرأ كل الحباي في القراي ظن خاي نفس نفسي النتاي حتى جرح من القراي في عبي شاي بجدنا مش بعايد في صحارى دني خ هو ايه في الدنيا دي حتى لا احب طلعوا كدبه ما كانش في بالي للدرجات دي اجيبها يمين تيجي شمال وكل حاجة وقفت قصادي من لدين قلبي اتسيب ما بقاش بيها ترى <تصفيق> قلبي فيلم غزبا للقطنط العلى ليه لأ يا نفسي بلاش حل من الليلات حضرتي جيل لبي يا دنيا بينا دور عمري في يوم مزاد هرور بس لما عيدي دور هاتي الكلاء وهدوس شعور عسيسة صعدة كرار ملك المجال وليك يا عمضت تغير الفنان في مجال يا باهو والهبطار طب حاسبه سكة واس قال لولو كل الخليط يا قالنا علي وفوقين ما يوسف قوشه اورجينال ده لو المصري متكبر على